Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabih vaman tabihahum vihsanin ila yawmiddin amabad Anku sooči rnei tafsir ki qur'an ke kerim ka Dersi geinna lahu konna vabdilabana ayat da sada nada ni suratil ehzab Khaalallahu tabaraka wa ta'ala Ya nisaa annavi Nabi kardumarkisio Khaalallahu <مياتي> طفق ألا طفق اللي مَنْ يَأْتِ بِطَغْىٰ اللَّهِ طَغْيًّا لَّيَنَذِقْهُ مِنكُم عَذَابًا مُّنيْكُنَّ يَدْكَحَالَهُ إِن كَمِذِهِي بِفَاحِشَةٍ عَظِيمٍ فَاحِشَةً صَوَّبَيْنَةً عَظِمَ يُضَاعَفُ وَلَّ لَا لَا بَ اللَّهَ إِسْلَامَ تَاسُهُ حَمَانَ تَلَاتِ مِنْ يَتْلَعَ عَذَابُ عَذَابَكَ ضَيْفَيْنِ لَا لَا وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهِ بِالدَّاسُ نَوُّءُهَا هَذَا يَصِيرًا مِتْ أُفْضُطْ عَلَى اللَّهِ أَلَّكُرْ كِيسَةً وَمَنْ يَقْنُدْ تَفْأَلَّ قُفْكِي أَدْ دِعْضَى مِنْ كُنَّ إِذِن كَحَالَقُوا إِنِ كَمِدِيهِنِ قُفْكَاسُوا لِلَّهِ اللَّهِ كَذَرِّهِ أَدْ دِعْضَى وَرَسُولِهِ رَسُولِ كِيسَةً و تعمل صالحاً عمل و ناكساً نؤتيها و نحن سينا أنه أجرها أجر كده مرتين لبمر و أعطبنا و نحن أدير أن الله و نحن رزقاً رزقاً رزقاً رزقاً و ناكباً و ناكباً و ناكباً مركي لقير قليئي زوجات نبي صلى الله عليه وسلم و قير ina kala doortaan Allah iyo Rasuulkiisa iyo daarta aakhira iyo adduunyada waxa ay ina doorteen markaas Allah iyo Rasuulkiisa iyo daarta oo laaha اما نبي قصرى هذيك اللي امب بهنا على سينا وانا افلان فورا العلم بوحي رهدين مركز هذ النبي او فوري له او فرين كاي ضارره هايين هاك اني غورسدان حلال ما هو ايه قولك صحيحه صراحه في كبار اوصرى ولبد القول قولك صحيحه ها هو حيره تقيركم مع النبي يشين هذيك له مركز لكن مركه دوارتين الى هي رسولك سي دارت عاقره ويقصو معان نبيج زوجاتك سي ين يي ادونك و زوجاتك سي عاقله و زوجاتك سي وحانا لا قاارانتينيه بعد النبي قفيلو غورسدو مركه مركه اسكيد قف بامبه او حلال او marka ilaahi weena marka wuxu u sheegay do marka karee ila ka duwayhi maadaama ay doorteen inay sawjakee nabiga naxadan sallallahu alayhi wasallam adoon ka weey sawjakee nabiga aakhirana weey sawjakee nabiga dadka lama mid maahad waxay joogan manzila wey marka gaar aw ila isqilaaliyan gaar ah wa ila haddii dembi galan badke ku dembi ma oo dembigay galan oo qowba waxay ka helayaan dadka midda la ciqaab la leeyahay haddii hasanaad leey maadaan waxay helayaan hasanaadka dadku helan laga deeri hinay xayiraa guriga wax uu ku soo degaayo joogaamo waxay ayagu hayaan ilmiga aan dadku ما شاسمركا غلط انو بو اركو غرياس ديب ويري كوتا اسلام كيه اهل كيسا ساسره ديس اعلان كبد وان بطكا وين نفس الاعيا ساسا حب سبحانه يا نساء النبي نبي قدمر كيسيو نياتي قف الا قف كي لينا من كنا اذنك حاله انكم تاي بفاحشه اعرف اول حكم فاحشه واس يضاعف ولا لولا لعاب الحقات العذاب العذاب تضيق في الرب لعب مركه فاحشاتها محيطه عبد الله العباس ويري وان جوز وسوء الخلق ومخالفا نم يدرعته ازين لما هذايا زوجها بميزيرهتبه تنكره حتى وقت لو فسرها حتى شر يلو خيره وهل من يقتقف الا تقفي لي ماذا الشيخ ينمرك الشرد الغحر ما الذي فهمه أنه ليعكره أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنبيك يوفر الله أي يا رب العالمين يقول أن الشرك يحضر الله ما يقول أنه يقبله النبي صلى الله عليه وسلم إله وإله إله صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُرْحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لا إن أشركت لا يحبطن عملك وحا اديغه النبوة الى انبيئك هريديبه شرك بعض اللتي عملك وابر النبي الى انبيئك المتكونه شرك لايمان الله كإلهي مركه شيء قد بين لو خير شردي لا الله وإنا في سبحانه وتعالى وهو يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين غالب وقد هي ملائكتن عابدين ما هي له ملائقتو وبنات الله واغضى النبي واغضى الله تعالى إليه ملائكته واغضى الله ملائك. مر كاس ربي و كيري واحد كتيراها حدى الله ورا تلا حالها انت اعبدنا او سو حرميلا اوي سنها يرى في شرط يالله و خير يقول ان كان لي الرحمن مركه شيغا حدين لوخيرو شردي مللا فهمو طعي ما تصير حافظ كن مسلاب اسواقده ها رمياشي قوسو مرتبه هلك انا كاميدا مركه مركه لييري من ياتي قفكي لي ماذا من كنا دونركي كن نزوجات كما بغى حاله كم كاميت طهي بفاحشه مبينه مللا فهمها يومت ان لا امانه مللا فهمها خير شرط يالو خير وكان ذلك وكان ذلك التطعيف إن عذابك الله الله الله الله يصيرا ومعفوض على الله الله إلهي وإن سبحانه وتعالى قفك الله ما دفع عشاء إن عذابك قفك الله دن بقاس جريء العذاب لبديس العذابا إلهي وعفوض وحك أديني يعني مجنان ومن يقوم متقبله أبدا عظم إن كنا يدينك حالا إن كنته لله ورسوله الله يا رسول كيسر أو تعمل سمايدة صالحاً عمل ونفساً نُؤتيها قبضاً سينا إنه إلهي أجرها أجر كيداً مرتين لبما مركضاً عادك إلينا داننا ضدك لما أجر إكا هذا القلب يركضنا لدينا إليكاً مياه وأعتدنا الله عن أد ياري من إلهي لله قبضاً إلهي رسول الله رزقاً رزقاً رزقاً كريماً ونكبراً وشاناً شنابه وحي لهي سوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهنا مش ابو صغير ضمان المؤمنين فكله ويكدره السريه صلوتنا واحد تحسس كبيره النبي سكره درجه الشنابه وسريده حتى والا صوتس انت نولا الا تسوي وسيله الله ليه ابا اسكال عليه بورجس زوجاتك يصيروا اسهل لا يمكن أن يكون مخلوقاً لا يمكن أن يكون مخلوقاً يمكن أن يكون مخلوقاً يا نساء النبي نبي قال دو مركزيو من يتقضى بالله ما دم من كن كننين كآلاء إنكم مطاهاي بفاحشة نرين فالخون وصيد النجوز مقالف النمائيو وصوء الخلط آكل طبيعتهم فاحشدوا مبينة عد يضاعف والله الله الله الله أسأل عذاب عذابك ضعفين الله الله وكان ذلك الله بالداس و هذا يصير من أفضل على الله الذي دشيس ومن يقنط قبض الله قببي الضعف من كل ذلك حال إن كنتهي لله الله إيا ورسوله رسولك الله تعمل سميدة صالحا عمل ونفسا نؤتي هذا الواصل إنه قبضة أجرة أجرة كيدا مرتين الله دمر واعتدنا وحمد ديارنا إلا ها قبضة في اسمه في اسمه كريمه وناك ببا. يا نساء النبي النبي قد دمرك يسيه لستوننا إذين كمت هذين كأحد انقفك والمتعة أحد كيسه من النساء دمرك كمتعة إن اتقيطنا الله الضادك بقيدان فلا تخضعنا هؤچ الإننا بل قول عدالك ايه اللي رجالي رجال مركض لحضل ايضانها ايه اللي اتمنى افا يتمنى الالذي افا يتمنى او دماعيو الالذي منك في قلبه قلبك سمارد دون عذرك وكجره قلبك كجره اللي رجل فجور وشهوه مدك او قلبك وكجره مركض او دماعيو ايه في كل ناعدك او Waquna waxa tiraada markad regga j gal hadlaydaaan qlan hadal hadal kom mac’ruufwana diisaley yaqaan. Waqarxna ku sunaada fi buyuti kunnaagurrihina ku sunaada walaa taar wecna haysmuuci nina tabargu jaljahiriyatti sida gaaladi isku muuci jirtay gaaladi al وآتين الزكاة سكذا الصية وأضعنا الله ورسوله الله يا رسولكي سأدعا إنما وعكلا معها يريد الله الله حدونا ليذهب إنو تكسيو عنكم عدين أبيك سطوروك يدنبك أهل البيت يا أهل البيت بيتك رسولك كوي ألك هو هايو ويطهيركم الله حدونا إنو إن انطهيرو تطهير انطهيرك واذكرنا حسوصا ما دينك يتلى اللغو أقنا في بيوتكم بريهن من آيات الله الله آياتك سحال أُيهي دينك الله أقنا والحكمة سنة النبي حال أُيهي دينك الله أقنا إن الله الله كان الله وقوع هذا لطيفا متؤطرت بأوليائه اوریہ disse خبيرا نضحق وقال او ا بجميع خلق مخلوقي صدام فرو عائد الوه كلت بنيا سبحانه وتعالى ضمر كيزوجات كي النبي دا ضمان ضمر خكنا ايغا ساي تابعين ايغا ساي تابعين الوه سبحانه يا نساء النبي نبي كا كيسيو لا lamut metihi ka ahad qaf oo kale ahad ka من mina nisaa'id dumar ka kamida dumar ka kala qaf kamida lamut metihi wa ka duwan tii meesha ay kunooshihiin wa gurigi wax ugu ku soo dagayay waxa la nooshii wa rasuul rabbil alamin qayr ka looga deeyo inuu noqdo marka sidaas dareed isilalin gaar ah isilaliin gaar ah isilaliin dambiga ayaga iyo cid kale qof ay u talabadeedey mudariya حداي وانات صوماليا باتك كله اجر كاي متان لوديده المدنيه ولا سحت بيشو جوب دويين ما جيرتو كلووف الساحين ايدينكو حرام اني كيهي ساس. ساس ماها عمل للي هي واشير كانيدينكو صوماليا صالاب لو سونكا يسكر دي يباعه الله يا رسول ايدينكو صوماليا باتك كره القمر هما كان, دا كأن. ايغنا لكن هناك أجل مع المركز الإسلامية هذه قلت كذلك هناك حقوبة لا تكون مضانياً إلى الحين سبحانه إن اتقيتنا الله أضادك بقيضاً أي إن اتقيتنا الله الله أضادك بقيضاً فلا تخضعنا أي فلا تخضعنا للرجال الأجانب حق إسلامية أتوك بالقول هذا أو فَيَطْمَعُ مَرْكَسُ طَمَاعِهِ الَّذِي إِنْ نُكِفَ فِي قَلْبِهِ قَلْبُهُ صَمَّرَتْ عُرُقُهُ كُجِرُوا أَيْنِ كُمَا إِذِنْ كَوِينِ طَمَاعِهِ حَيَرِنِن وَحَا إِلَاهِي وَإِنَّ كَنَّ هِيَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَرْكَى رَجَ أَجْنَبِ غَالَهَد لَيَان إِنْ خَابَ الْجِرِ اسَمْ أَصِيرَ غَبَدِ زَوْجَتِهِ وَلَاهَدَشُ أَوْ كَلَ آه وَحْوَي أَي لَهَضْ لَا سِيدَ غَبَدِ زَوْجَتِهِ وَلَاهَدَشُ خَال Inna huwa inna Rabbana Ta'ala washay'a rahiq matba fa huwa liwa maraka sabab an arin ka su'un naqona in nimanka qulub takjiran jirra bolunta kudha wa maradu shubha wa nifaq i bidha ma'naha waqa an hatta hay maqaku haqqum malaina wa hay dalil ainu dalil umalaina kas maradu shubha layra maratha qulub takudha maradu shahwa معناها ومراد الفجور والشهوه وحوين فطامت يا نفتي جيشه قف كان و ابي اي شيء يكون حرام يي ما كلش كنا لكن اسمي ايريكو وعذر قد طرقه وعذر قد طرقه مركا رقى قلوبك تجيرين الفجور كيشهوه و تجرته اع انطاعنا هضاض هذا الاعتصانك هذا شان صار هدير مركا صار روحه اوش هيك انا باكويه لحبني كان غابات لو وركب او رمها اني هذا سا اورماهم ولوا الامر هذا الكرتو لكن وحان هذا الجريصان او هذلك نينكيده كولا حدلي هيك او قالا اني رغب اجربت كولا ناس ورا هذا اضق او جيده عبديريا او ان وقتي لغا فيني كيري اني معروف لياقان قال البغوي اي لي وجه الدين والاسلام قول الاسلام كان ولي كان اوامه بتصريح وبيان من غير خضوع اه يقول امام البغوي بالتصريح والبيان وجد العقيد قف كعد له هذ لي وجد العقده هذ ليدان وخدات قال غبانين هذا هذين من غير خضوع لكن خضوع يو تشليك وصلكم موقان بن الامر قال ولي عبد الرحمن هذا قد ادى قال هذا دين دكوتو ساسينا عبد الرحمن marka hal gabbo ni wala hada kartaa bi wax maslaha sharxi wa fuqsan laga wada hadla laakin hal cil samay laakin dadka baddo marka xinfoon iqabta darna foga islaamiyad marka la hadlayaan halalka cil inaya halalka cil san oo soo jiido shalay في بادكاس مركه باد الشاي بانكاب قاريو ا قوف كانو عاصم وديب اسكو يكاديو او تاريخديس دب او اتينتا الى هي الحساب او حساب تنوي وارقاب ليته غواد وحوي سوجكيده وروانك سم رحمت لك شيل اسام هذا شا مين سراي اخري بيرا كوت شيدو وين حديدا هذا الكيدا انسان كمو شيل مركا وحا لاغ ناهييه خلو جليحسان وحانا لا امرى هذا الونكسن او وحويه جيبد عدينيا خدوعنا لو ارد وقرن كصغناب الى هي في بيوت كنا غريين ولا تبرجنا راس مو تشنا تبرجل جهليتي غاله اسمو جينتيده اوكره غاله ال waxaa karo amarka labaato ilaa hay'u amr hay'u yahay qabtaayho gurihiin ku suugnaada qabtaayho gurihiin ku suugnaada gurihiina jooga amarkaas qamaan gabaha muslimaat ka waa amr al-amr hay'u zowjaatkiin markay aayaad kun ku soo dageen laakin qamaan bumarka muslimiintu ayagaa panaa uhiin hafku sirasu kubla baa kuuna qattimay marku gilaada ay fiiri muxuuri هذه آداد أمر الله بها النساء النبي صلى الله عليه وسلم تنوى آداد إلهي أمره دمرك إننا بيقى والنساء الأممتي تنع لهن في ذلك بمان دمرك ومسلمين تنع أمت مسلمك دمرك ودونه أيها رأسيه أيها رأسيه لأن إلهي هو أمره إنه دمركو قريوه دي چوغان وعي سنكبخين إلا باهي يا حجو اراقب حيان ما حنا ان سكو ري غن راه سو في, في بيوتكن غريهن محل ولا جيره اي لزمنا لازمه غريهن غريهن اللازمه اي لزمنا اللازمه بيوتكن غريهن فلا تخرجنا لخير حاك wa am bahi aw in ad mahaban ka ento an hayna istaqbi hinna mahal yeyray gabaqo muslimat daa gabaqo inta gurigeeda ku jirto wa qawsanti shayadin to mabana hinaydo shayadintaaso an ahaa haato shayadinta jinka an ahaa haato shayadinta isiga ah intay gaba gurigeeda ku jirto dhufays an مرء المركي صبحهو شيطانك ودماخنا شياطين الانس والجن اطمع اسوهم قلتاغه وحين رجين يا مركاس ان ايدا فتنهيان فرصه يواركيا الا ايدا اي كدفتان ايلات ايداكو فتنهيا فاصا شيطانك يفكر ووحافظك اكو سؤالوريي حديثي الترمذي يقينك يس اي وريين الله عليه وسلم إن المرأه عوره غضبوا عوره فإذا خرجت استشرفها الشيطان مرأه لما كغورقه كسوبخدو ا الشيطان كسو هنقلتاه مرأه لما كصوبخدو غورقه شيطان مكسينا انت كوره الشيطانو وكن يجبسين مكر سو الشيطانو قلقه وا اقرب ما تكون بروحه ربها وهي في قهر بيتها قبل خب بيض نحاريستيس وهي غدو داهي اني غور سمكيسو جيت ماركاسا يغدو داهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه إنه قد قائر بغانتها إنه قريبا كتو كتو هذا ما أقول الشيخ صلى الله عليه وسلم ونبي محر الشيخ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مساجد و سعيد حديث سعر و رئي حافظ و حالك سعر و رئي حديث حديث سعر و حديث صحيحان بخارية مسلم و وليان نبي مره الله تبنحوا إماء الله مساجد الله قرده و عدوه ما إلهي دايره الى المسجد كان ادينا قبره هودي ديني واليخرجنا وهن طفلات خرى ايوبون امركاي مسجد ك سو اادايا حصابخ ايوبون سو اتر او وها خاران قد انا قبا في المسجد ك سو ااديده اني وخرفا يسو مرستو بل نبي صلى الله عليه وسلم وكوتل ماي قبر كستا او وخرفا يسو مرستو or ragmel tooga so marta oo u soo qaraafta in ay saani gab tahay saas anagu ku wa biyut wa biyutuhunna khayr in guriga ku tukanan guriyaha uu qaybadaan nabuu sallallahu alayhi وخيراي برصادك كوتو كتاي نبعو لقنك ولما عرفت قولك جيبك درقاي جارو سيحران دم طوبير ما سركارتاي ليكوتو كتي قولك دحيس ما شغاتاجرب قولك دحيس يا برصادنا وها هو اجربان طولك دحيس برصاديا برحا يقولي انا برصاد ولا مال المسلمين تراه صوصو فهن الحافق ودغي كأو... او اه ايات تسبب مسول ككوس سو دغيدن حن ان سو جكت كي لكن احكام اي شيء بيان ضمان عمر كم المسلمين ط وا لغا ربا ولغا سستريج ان عبد عباس ويري نزلت في النساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصه وهي كوي سو دغين ايات كام زوجتك النبي صلى الله عليه وسلم غار اهان اي ركصو <سؤالك> ده صحه سمسوك ايغو ا حافظه هي فان كان المراد انهن كن صبب النزول هديو تشدوا طاي زوجات كن عليه سبب النزول كاها دور غيرهن دوما كلسب النزول معها فصحيح وصحوه وان أريد فقط هدي لكن لو جهو احكام فان dumar ka kale taayaga laga marabo ah dumar ka kale laga maro saasad di loocheed fa fiye bushiya cucira waxas marala aqbala ma maxayne dhamaan dadka muslimiinta waxay og yihiin ayata quraanka asbab muslimkoo ma waxa jira ayad soomaali ku soo dhexay ma saw ku soo ya dadka hadda jeega meelahan ayaa kusoo dirmiyeere ma ayaadku waxay dhammaan soo degen waqtigaas asbaabnu suulku no waqtigaas dad joogay ayuu aha laakin ahkaamtu wa'am kuma qadama laga baba wi xirku gaar yeeray ma han oo qof asad ku gaar yeeray haddama wasan tankereba waxa fiirida ayada meeqa amara ku jirte shan amara ku shan amar ayay ku shan amar ayay ku اوامر فانتم أو كو جيرته دمان كو و قال اس كو وفقس امه داخل الغربه وقرن سين لو ريبه ها وقرن حيد بني لو ريبه الا فير اوامر فانتم أو كو جيرته مركي ان يري ولا تترجم تتروتل تدرج جاهليه الاولى النهي واعلن عن الشيء امهم بالضد شيء ما كان لا يسكن نهي و هو ليس سَأَكْرِهُ إِلَذَنَّ وَطِئَامِهِ وَحَوَيَّانْ غُرِيَّهَا إِلَى الإِسْمَاعِيلْ وَالْعَمَلْ وَالْعَمَلْ وَأَمَرَ فِيهِ آه وَأَمَرَ كُلْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمَرَ صَلَاةَ إِلَى أُغَيَّ وَآتِنَا الزَّكَاةَ وَأَمَرَ وَعْبُدْ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَمَرَ أَفْرِتَاسَ أَمَرَ وَحَدْ كُدْرْتَال وَقَرْنُ فِي بُيُوتِكُمْ وَأَمَرَ شم ha Haad, qof ku haddiiro ee Makkah guriyaha inay duumar ku joogan isoo jeeka maadiga kaliya laga rabaa wa inuu jiraa wamir tan kalena waalan ma dhika waxa laga ayaga ku aan salaad laga marro ma la ku la dhikaa haduu oo ayaga markaas آه. بل ادلله لهي ما يكلا سارت وخل له ادله تمام امه لقد حب قدينه اين المسلمين تلساس كيف فهم مجاهيمتك للدين حافظه الكثير من اعمه الشافعيه كاملا امام قرطبه او العلماء مالكيه قد اى عندما مرى وخر معنى هذه الايه الامر باللزوم البر ايه ده معناهه وحي طايف. امر خلا فرایو بو مارکا ایرای گوریو هوده جوگان و وی و ان کان الخطاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم حرا هذا خطابك يا سببك اي کو سو دگین دو مارکی نبی کا صلی الله علیه وسلم اے فقط دخل غیرهم فيه بالمعنى و دو مارکی کلا حاجه معنا ای سو گلے دو مارکی کلا هذا ما يحدث يحدث يقول هذا لو لم يريد دليل يخص الجميع عن النصاق سيبقى صحيحكم الآن يردو مرحباً معنى هذا هو هذا الذي يريد دليل قارئ لا يريد دليل قارئه هذا الذي يريد دليل قارئه هذا هو يقول مرحباً كيف والشريحة طافحة باللزوم النصائي بيوتهن وَالْإِنْكِفَافِ عَنِ الْخُرُوْجِ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةِ كَوَرَّ مُوِيَرِي هذا الشرعي أبو الله في عكب دوح وقال بإدلال الشيء يقول بأنه يقول لك فقط أنه يقول لك ويقول لك فقط أنه يقول لك هذا الشيء يقول لك وكذلك الإمام محمد بن عالي الكري يقول لك في نكة القرآن ذكره في لزوم المراه بيتها وترك في لزوم المراه بيتها وترك براحي عنه فيما لا يعنيها وله رواح تشو ايابو ودليل يدو تشو تاسو تشو قا غابو ايري غوريغي الدائم ترتشو تو عيسنكب هي شي كل شيء مهم اقله البهذا ساسا ائمال المسلمين تفهم جريع وكذلك الامام تاساس احكام القران كائمه الحنفيه كمها وهي وفيه الدلاله على ان النساء مامرات باللزوم البيوت منهيات عن الخروج وهي وحاكو الى قوم كسان توصى in do markalla amraynay guriyo hooyada joogan lagaan arkay bay kinay guriyo ha ka baxaan sidaas weeye sharci ga islaamku mamnuu af lakinnasi barro dad iska falay goobay oo ka falay goobay waxa ween iska podcast oo laba qaybood isugu jira qayb diin ma la iqani kamara hadlaan oo iska falay goobeen ba kamteen oo wax kale la bixiyo in ku baqmaaro in doodo dal ilaaliyana hadii la raadgalo leeyahay rabbika baqoo doodo dal ilaaliyana waxa ayaga hadnaanaysan dalil oqon waxa wax soo galayaan in la ku hadbii baana la dilay xuquuqda dumarka ugu tumar laga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 marka lama ka wahyar samayn nooh wala dad annaga alla nugtaan kama hadlaan wax weyn balada iyo sharq iyo dholmi ka dumar ka lagu hayo kuwasba iska marka awaam oo iska felleegowday wiis oo sibi naarada gaalada fasahadiday laakin kuwas waxaa ka sharbadan kuwa ayagu isku haystaa in diinta ku taxawseen oo baarlamaanka wareegay oo iska oo meelba taagan amarka la yiraado away annaga dadka inta qawsan diinta walaalna ma nihin dadka diinta lagu aan bay sakaro anagu jaamacada uga soo baxnay ayad kaas waxay tahay la yeeso jeekti nabiga ha sabnisuul marka waa duacato alaabii jannada ay go'o sku waxay ku qancinayaan waxan sax ahayn moogtay shayb beena ka dhigir ma qadama waa weyn waxaan xaq haynaa in tukun eliyeen nafteedii ku qanxiye dadkii kalena oo ugu yaraa markaasa inta ida cadaa u faraystaan ayay intuma markuu guriyaa ka soo baxaa burji kada halku filno qoomina qaan dadii dumarka ka midhiyeena ah wadka ku hayaan gacaan qaadayaa deeryadaha la saaray wufdiye la wareegayaa hotel badxiifaan marka sidaasuna dulli iyo falaagannimo oo amarka ilaahi laga falaaguray oo duudiyaha و عند اللي هنا لا دخل مايه اذ يا شرف يا كرام وربي يا رسول عبده قال تعالى الى وير قرن قصص نادى دمر في بيوت كنا قرين قصص نادى وترترتنا اسم جننا تتروتل شهريتي قال اسم جنتي دي اوكره قال ال سيري قالادي خريسون مو جيتدي او كاراي سو مو تشيرا سيري هي وامريم قالادي خري قال تستم مو جيتدي ان تفهنتو سي قاكاس هذا الكاس او يقولي وتتبرج انها تلق على راسها ولا تشده فيوار قلائدها وقرطها وحنوقها ولا يدارك كله منها وحيثه ان غابو اي مراد هيغوتان ما سرقا مادام مركاي سارتو غبال وريدو او هيسان هوراي سووريدو هوراي سووريديمي واحد مرادو marka madax la saarto noro loo soorido si maradu u asurtu yirku shamay banka oo u xiraan degedega oo qorteyey yahorka si ay u qareedo gadaal ugu dhigey markaa sawatana surkeedii ay nuqdur fiin allah uu balaayaynaa gamnuuci soomaacii markaa surkeedii ay nuqdad hatta marka ilay uu فهو روح جوده المجيشلين فهو روح جوده مقرصده فهو روح جوده رجع أجنبه كأيري تستوى وحاران قدعنا مبنانا قال تعالى الهوه ويري وقمنا السلاة تسلاده اوه ما هم فور فوررس يسلاده اوه اركان تهي شروط تهي الالية يقشوه ايه وعاتيني زكاة زكاة waadbi annallaahu الله rasuuluhu ila rasuulki saabi'a hakafeleego minni akaant tahiree haye in amra wa inaa fuu gansantaa wa alla iyo rasuulini kareebayaan wa inad ka hartaan wa ay لكن sheegayaan raaqiidada wa inad مركه فاللهو بالنين الهي الرسول كي سعداء واعبدنا الله ورسوله الله يا رسول كي سعداء وحا اي شيغيان عقيدنا اي اخبار طهونيه من ان عقلها كان كيرنا وحا اين امريان او كان سناده ايه هدي دي منا وحا اين كرهيان كحره ايه هودينا يا ربطانك إنما وعكلمات يريد الله الله أدونا ليذهب لي إنه قد تحسير عنكم حقين الريك سقرواك الدروب تهم إلهي إلي إنه قد تحسير أدونا أهل البيت يا أهل البيت رسول الله رسولك إلهي البيت كي سيو آيات دعصنا نسعد وحي قلت زوجات كانبك صلى الله عليه وسلم وحي كمدهين أهل البيتك البيت وا لبا قرو زوجته ما دغه ايدو اين مسقريد حديس حديث, حديث زيد بن عرقبه مركي لويديه او ليدي زوجات نبي كان ميد هين االبيت كا وا كميد ايوني وا كميد قرو كانت االبيت كا و بدك سيكد ان لا سيح حرام اي قطه بن هاشم بن المبرك سيده عالب ما داير يدك كفر اباس بن عبد المطلب ضب كاس يوحي كفرع ماي ضب كاس وي ال بيد الله لا اله دون انه ان ظهيره تطهيرا ظاهرا وذكرنا حصوصطه وذكرنا حصوصطه ما دينك يطلى الاخرنا في بيوتكم كل بنينا الاخرنا انا زوجتك كما دك خصائصك هي استوى النماذج يا جوبير صلى الله عليه وسلم نم عباس مركا شكر غار اني كربطه او ددكه ود كا خفتي دينكا اي كا خيلالين بطنابا سي غار او عليه ويكون في بيوته كل جليهن والاخره مركا نادرو دينتو افيتيره هي اها الله ادينا خير من ايات الله هي اياتكي صحه يهدينك لاخره wa al-hikmati sunnada nabiga haala u yahay diinka la xirna ka diinka nabiga aqii jiray sallallahu alayhi wa sallam labu aha waxyeyna la buujiray laba waa quraanka iyo hadithka labaas waxye cod dad markay aniga ahadiis ta nabiga uma aqaan oo sunaduhu cidhiima ahan quraanka rumaysana waa gal quran kura ku kuufi xayra quraanka uu u leeyahay nabiga waxa uu aqinaa waa labo وآياتي حدي يا حديث هذه marka a tiraalmay abu ayatana golayta quraanka bakuku fiidayda inta hadis hal garar illa quraanka sheegay soomaal hal ayad mah laba ayad baan saddex ayad quraankay ku xiriyay masaladaas nabiga allah laa la soo diray alkitab wal hikma waxaan ku jiraa diiga nabiga muhammad sallallahu alayhi wa sallam xadiisii sanahan santa macaan san diinna ma waxa nabigu waxaan sameeyay diin u madaxan ma waxa ma waxa waxaan kaarnaa ka badde gaystayna quraanka la fiiriyo marka san quraanka ku marka war ayad karan u sheeg oo ah hikmadda in mabqadta berishri way muallimkumul qitaad wal hikm marka asul hikmadda aqliga lulishri damu maadama kooyda aqli lahadin qofka oo طربك جيب ها ايذا ابو جيب كان زوره حساب وجرته عقلي والعقيه ما بيج بعد اجرتها الله المستعان قال تعالى الى روح ان الله الله كان الله هو احاول لطيفا متطريقا ان حريصا awriyeenisa waad ka mu'miniin taa khabiira almadh luugaal u ah ayu a haday bi chaami in xalqii makhluuqii suuqan oo awal marina an skaal uuntu ware an kara waxii reebin jeecaykii naga maddaan laga hadlaa eduma marka laga hadlaa ku ma'al ramat alasidaba sida ما حاله يريد انما يريد الله ليذهب لي عنكم عنكم فحلم جماعه اللي ذكروا الغلط في بابكم ويطهركمكم حلوي دي زوجاتنا اللي كنت جيران لبابا والله قام يرجع محمد ذكروا الغلط في بابو marka jawaabta waxay tahay laba lagu jawaaba ehxamad anamiro shid diya wuxuu xal dharaa la wax weeraro lugu jawaabo aad wax aad اهل البيت وحيصو جيرانها يا دمر وقضى حربنا قرانكم كرسيوب دي ضمان اهل النحو وحيكون اجتماعهم قدي لا سد دمر الا قلبو وقبابك لفظه رجل الاستعمال ورك اهل البيت هنا هيكمي سوتنا سا سا كمتى Zo zoo jedu walu lereda ahxluun wee ninka ahki si. Axlu marka laftas we. Seetareada marka la ladhaada ahay oo lafigaas larada in la la daado damiirka jx midda kar halgu la da. Tusaada ay ku fiira nabi la mu kika meera u quaanka goo Fiiriiya, markii hadenki xaaski si so lasota oo oo وطبقا على كلمه وكلا تداوي في رحاسيسي فقال لاهلي امكفو ويرى فين امكفو ساتيكم صوره تنام في ساتيكم وحان ان لا ايمانا ساتيكم وعلق آه ذو قال تعالى الى وحير يا نساء هذه نبيغا فاسكسي يو لستن ناتين دينك كحدن قف ولا نتق احد كاس من النساء ضمر كمته ان طاقتنا حدد الله كبقايبا فلا تصدعنا حاول اننا رجع جانبها بالقول هاولك وفات مع مركز طمايوه الذي منك في قلبه قلب يس مراد القدر كه يفجورك كجرو في كل دين كون انماعيه وقل ما طهر الله ليلان جانبت قولا حل حل كأس ومعروف وناقيس شرح اللغه قام قاه بتصريح وبيان من غير خضوع وَقَرْنَ قُصُورُ نَاضِ فِي بُيُوتِ كُنُغُرِين إِلَّا لِلْحَاجِّ شَيءٌ أُطْبِحَ يُرَان مَاهِن وَلَا تَبَرَّكْنَا حَيْسَمُ كِنْنَا تَبَرُّكِ الْجَاهِلِيَّةِ الْقُدُنَا غَالِدِي خَرَّ سِلَ اسْكُمُو جِيرَان قَطْرُ خُدُودُهُ أُسُوبَذِ جِيرَان دُمَارَ غَالِدَا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صَلَاتُ أُجُ الله يا رسولك سناء الدائحة إنما وحكنا معهم يريد الله الله أدونا ليدهب انه كتاكسي عنكم حقين الرجل سطورك يدن بك أهل البيت يا أهل البيت رسول الله بيتك رسولك كويه الكوهاي ويطهيركم الله انه انه انطهيره يدوني تطهير انطهيره دنوبترين كتطهيره واذكرنا حسوستو كشكرية ما دينك يطلع اللبو اقنا في بيوت كن بريهن من آيات الله إلهي آياتك سحال ايه وحال اقنا والحكمة السنة النبي حال ايه وحال اقنا إن الله الله كان الله رؤى هذا لطيفا متؤطرت بأوليائه خَبِيرًا ، انبشه و أو ram'' بشميع خَلْقِه Ahhh قال تعال اmers decomp! أن المسلمين كنتم المسلمين الذين يُلــهاء supports والمسلمات الكامل clinician ال Beneس اهلاء掌 للمثل والمؤمنينpieces ر統ي ومن complete الناس والمؤمنات ر who are the ev exposure of the natin والقانتين رق إله يا رسول الدعاء والقانتات الدمرك الله يا رسولك سادى والصادقين رق روشي في إيمانهم والصادقات الدمرك روشي في إيمانهم والصابرين رق كُصفر في أوامر الله وعنواه الله وعلى أقدار الله المؤلنة بك أوامرت إلهي رق كُصفر كفى برهي الله كربه قدرك يا حنونك كن صبرا وصابرات يضمك كن على اوامر الله اوامر الله امرى وان واحينا قد صبر وعلى اقدار الله المؤلمه وحيارا اليك سوى قدره حنونك لا نكون صبرا Walxashiين raga irehi uttaduha Walxashiati dumarkka irehi der uض والmu tasaّ قينragagga sabdaqaista في م reزqa humله wihi hey والmu tasaّ قين raggga saddaqaista minna rezaqa humulله wihi ire kuriisaatay waxka mitta Walmu tasaطati du marka saddaqaista minna rezaqa hunله wihi ire hey kurisaatay Wasaa inina raggga soma, wasa Imati dumarka somawalqaa fiina raggga Iraiya furucaun farciyaal koda anin maxarin waxyalah la xaaranantiineeykka Iraiya. Walqafirati dumarka Iraaliya furuca hune farjiyaal kode anin maxarariin waxyaala la xaaranantiineeyna ka Iiraiya weddee ومن إلهي قصة كثيراً انفر بضان وذكراتي هي الدمر كالله قصة كثيراً انفر بضان أعد الله الله وذو ادياري الله ومددك الله صار شيئاً مغفرة هي أجر أجر أجر كو حظيماً وين بضان إمام أحمد نسنتكي سوغ الكوري آيات دانساب المسول وحينا تري ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان قريئ جري ما لان لا يجر في القران كما يذكر الرجال قران كما قال هذا ان بدل تقريره لفظه هذا وليس معلى سي قران حق ام بشيقه ان هذا له شيء لا يضمرهم وانا له شيقه معناه سيده رجل لو شيهو كرهينه Saatanlaru kubu sheegi maxay tahay marka waxay tiri intaas qabada iska jawaab jirtay wax la weydiyo wax yar uu saw marka waxay aniga oo tinteeda iska shan laysana aan maxlaynaa wiiga minbar ka hada wa sallallahu alayhi wasallam minba ta tafura ma waqa deggaynta دكتا صار دربي قالك <سؤال> يا مكسيكو اسودغي دربي غنوا غير غيدو اكاك علينا غيدو دربي دكتا صارت سي ان صني دافي وحي لافنا مركاس انا كنت من يا ايها الناس ان الله يقول ان المسلمين والمسلمات الى اخر الايه ايدا سودغت مركا راك يا دوار عقيده الصحابه اللي ما بحقر في اي ابال في سليم بعثه والوسمي الى ذلك والوسمي هذه الضوم هل السوكتري هلي اه بقدر متابعتك واخلاصك عليك ما إن المسلمين رقّ إلهي أُوهُ بقى نسمى حق ظاهرك والمسلمات يبدأ حق ظاهرك إلهي أُوهُ بقى نسمى والمؤمنين رقّ المؤمنين تاهي قلبك حق كرمي والمؤمنات إيا الدمر كمؤمناتك حق قلبك كرمي إيمانك إيا إسلامك وحي كميديهم كلماتك اللي لهذه إذا اجتماعا habii hal malaa luuwo daasheeba si hal kaana faliso aya daanoon kale lawa maxna loola kale jeeda waana kala duwayni laakiin way ba farqaay ich samaa habii hal misr mid waxyeebo oo ila muslim anaa muumin laadi maxna loola jeeda maxaa say sidda haafid kalka او شرح ابو خارج كوري تفسير كان بدانا تفسير كوك وحول احكامته شرحه وينه ابو خارج وكوري هي وقولي اياتان وهي دليل او تحاي ايمانك انه كديوي الاسلامك وانا كا خاصه وانا غارب وريدا سيستري المسلمين عم هي دها ديننا المؤمنين قالته الحراب يلاخر الرباديه وحين اهدين وان رومانا حقا قل لن تؤمنوا ما يوحى لكم ما يقول ولكن قولوا اسلم عليكم اعتروا الاسلام فاستبى ولن يدخل الايمان في قلوبكم ورقبتم ما قبل الايمان فيه حق ظاهر كان الجن سمعوا استبى استبى مركا حدين لبدود الله شهو اسلامي ما وحي له جده وقوم يفعل الله سلوه للشيط ولهذا سألت ذاكي لأركان الإسلام ملك الجبريين الملكم نبي قوى صلى الله عليه وسلم ما يوم ملك الجبريين كنت جوابي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقوم وفعل وقوم مخدوم وأن تقيم الصلاة وتنتي الزكاة وتصوم الرمضان وتفجأ البيت شمت أركانتا وقوم إي أفعال أظاهر المخطوة آه. والله مخضوة مركا إيمان كان مركو وإيدي حلوكو جوانبين تمام أمور قلبه وجه أنتم بالله وملائكته وكتوبه ورسوله واليوم الآخر وأنتم من بالقدر خيره وشره مركا مرك الله اولو الدين لاشره مسلم مؤمن ليره مسلم كلو حله كان اعماشه قلبيه نورجيته اي قسنوا ولله وهو انسكور الشيطان لا رباهم نذكر يوما كون فعي لابدوه لنا صدق الشيطان لابدوه لنا صدق الشيطان قال تعالى اله وير والقانتين رج الى الرسول كي و هو صح ماني صح ماني صح. حي اشيغان الله يا رسول كاشا كمه الا وماني الحالنا ديرسييني ماشي دلالكه يدعنوا كيمان والله قفوه الله يا رسول شيغان فكان له وحى الله يا رسول بشير يلو دينك ذلك لما راسل بالك اصل والدعمه نشبه والغا مركه رجع الى ربك الهي امارا الى هي تنده ودياري ما مر الامر على الصباح وحي الله يا رسول فيبين وكتوبين ايه شهواتك هذا مدر الصحبان والقانتين رب رجى ربي يا رسول أبديحة والقانتات دمرك ربي يا رسول أبديحة والصادقين رجى كل شيء في إيمانهم إيمانكو دي. والصادقات دمرك كل شيء في إيمانهم إيمانكو يقول حافظك رمتا رمتا وصفوي الله مهديوك والجاي سياسة رأيته يقولك بالصحابات قبل كمتعة وحال الذي يراده لن تجرب عليه الكذب لا في الجاهلية ولا في الإسلام وليد حال بيانا لك أمم قلت هذا حتى إن تيسا الإسلامي إن تيسا حتى الإسلامي وتترادل وبيح كرتا قفة صدق المسلمين عليه ونحن آه. إن كستوها الضيب حق أوساً رميس حق عقيدة مركوا هذا لحشيك وابين لكن أسجا سيده سي سيده ماهان إلا إسكلاب سيده قلبك سيده سيده أنا أصحي أخير هل بيانة الجمعة أرقى لك؟ ويقول لأعلامات دهرونت وعلامات تسطى إيمان إيمان تسطى سيده نادئ وحوان بيانت النفاق نادئك أنا كنت المامي صلى الله عليه وسلم تسكوا أرقتم بيانة أن هذا نكفه قيب ومدأ اللقاتك إما شيء ربطه سيده وقف كرهان لك هذا وإنات بيانك وضعته aa siday arintu u eh ku dibigimay waxa sababahay sidii hadaba u dibtahay moqofku wax ka caroodan markaasi uu raaliga ka yahay dibigey mar walba waa inad ogaataa calaamada nifaqeed musibo ina qaylo ina dugaata ah qof musiba ku baane ina taaywaness u maabi bana sallallahu kum hmm ta kudalo marka dad dheerehey agtiisa waxa loo baa Siddi sidde taas uu ramaadullaahihi. Laakin qof baynta u wada u wada qofal baa ee sida oo أولاً يقولون أنه يقولون كذاب كذاب هو كذاب فأنا أعلم أنه يقولون كذاب في قال تعالى إلى المنزل وصابرين رجع صبره صبرك وصده في أوامر الله أوامر تعالى إلى الفريان أي كل صبره نبتك عريان وعن النواهي وحي على رب فينا أن نبتك عريان كل صبره وعن الله صبره لك عريك Wayaarha inha ku ka dayn ee xaun karana wa ku sabrayiyaaan. Waabiraatidha dumarka sabra ee ku sabbra wax wayan aa midta على qaadashais waxada a kar inay kaharaaan waxay Walxaash ina raga furhu oo taaddu ay rahhi dertis u addu ah salaada kuqusu a walxashicaati dungnarka kus ah salaada ku kus ah rahhi dertis u tawaad oo tabuka kikaiska iraaliya. Walmutddi kiina raga saddaqaista minnarezaqhumله wax alla siiya waxka midqa Walmutddiqaati dungnarka saddaqaista والصائمين الرق الصومه والصائمات الدمر كالصومه اردقي عبد الله بن عباس سعيد بن شريف وهو حافظ وهو يروي وهو يري قف ابو رمضان كسومو بالوال بن صدق مالك كسومو بالوال بن صدق مالك طيب صدق مالك ايام ال عيد ك6000 كسيفع والصائمات خالق سو سو گن يي ول حافظين الرق كاي لا لي فروجه فرجيالكودا عن المحارم و وخي الله كحرمي الزنا دي لواتكي ا اينو كشاوغوتو ميلان الله او حلالين ول حافظات يضار و وخي الله ي رسولكي سو حرمين إيه إيه وجد يرين الله <سؤال> رجا الهي <سؤال> قص كثير ان فرضا وجد كرات الجمر كالهي قص ان فرضا اعد الله لهم اراه دكص طن لو بابا حط الله الله تؤدياري مغفره ذنبي طاف اي واجرا اجر اجرك عظيما وين بران على نبينا محمد